التسجيل السادس عشر استمع إلى الكلمات ثم ضع دائرة حول الكلمة التي تسمعها ألف الآخرة باء المعاد Ta'a al-ba'a'th Ta'a